بوك تو ششيم وشمونة ثمانية وستون ثمانية وستون قدول كتان كبير صغير كبير صغير قدول وكتان كبير وصغير, كبير وصغير حبيل قدل الفيل, الفيل كبير أخبار كتان الفأر صغير, صغير كهي وبهير مظ ض مظ ضلى ك ال مظلم ال مظلمير الن مشر النار م كبير السن وشاب كبير السن وشاب جدنا كبير السن, جدنا كبير السن جدا جدنا كبير السن جدا قبل سبعين سنة كان لا يزال شابا بع سن كان لا يز ش جم جم الفاشة جميلة الفاشة جلة كش م. العنكبوت قبيحة شمين قبيح وغزة سمين ونحيف إشا ششوكلت مئة كيلو هي شمينة امرأة وزنها مئة كيلو هي سمينة אם ראה וזנוהא מאית קילו, היא סמינה איש ששוקל חמישים קילו הוא רזה. רג'ולון וזנוהו, חמסונה קילו, הוא הנחיף. יקר וזול. و ثم وص السيارةية ثم السياةية ثم ع الج رصة الج رصة